ان يوم الفصل كان ميقاتا شكراً من أفرنا آيات البوتين وآفرنا الشول الخبوتين الكار الخبوتين ومخلوق الخبوتين يتماظاً طبعاً من يوم ما دوتي يوم الفصل يعني يوم القيامة يعني الرجا قيامته خود بیشنش یوم الفصل نویار ابرانیکی یوم الفصل چون کی وارو جته همه چیشته تلی بکرند. خاصاً آواکا گلهش تیک هل همو یت وکیه بینیت گله اقدار. همین بیشنه فصل بیشنه روزه قیامتش یوم الفصل چون کی همون دیهنا تلی بکری روزه قیامت اقدار. همین دروپ روزه قیامتی که رواس نئی نادر بودی پنکی دیهگی دیهنا جدات کرند. همین ایمان پنکی دیهنا جدات كافر به جدای هنر هموده هنر جدای کرونوده هنر کمک رنجال ایک و مشترک دیگه هنر کمک رنگال ایک مربی ایمان دارد به هنر کمک رنگال ایک وید بناحکار به هنر کمک دو بان قمار کرد جال ایک دو بان زنا کرد جال ایک دو بان آهو این همه بيسني يوم الفصل تونك رب العالمين رجاء خامته ده أو خلافة ما بين خالتي أو ظلماتي كلام إيه عليه كذو كريم رجاء ده شيء كلام كحكمت ما بين ده, ده حاكم مذنب يوم الفصله أمر بدنيا ؟ ظلم لي هو النذير فيها وعاجز سارن ليه جانا رب العالمين دنا يجت يوم الفصله ويرجع Most human beings praying, woo öz, and many, how real these circumstances are you? All beings saying nowusing many, well they خلاص. do the best kommKAj 기hini. Now that's a bit more, when well they were escuching praises, the Lord knowing that the Lord stopped listening. Ab Zoeland is the way estarounds going. Those who stand out, all groups called they are here to directly writh a prayer even another person about چند ظلم کامازن مربیاد تکنیان چند داکتش که بید ورجه حکه خودی والگیریم ورجه حکه خودی والگیری و نه آباد کت بچه دپالد آناتا نه و بچه آوکته وادنیه تولدگتیه دنفترچو اشتبوده دنیه ورجه آن که این مربوی ظلم تکنی حسنات همین باشی همین دباشی والگیری و دخالت بی بتهن اگه خیر نبند ظالمی اوه ظلم مررویه وقتی کرد و چه خیر نبند ده تا ده تا مرروی مرروی دیگونه حکومتی دی قدر وی زنمه اول مرروی آتیکه برندی مرروی بسالمان چجور عاجز نبید دلیوی پخان نکه بیگواش دننه یک زنمه کرد یک خرابی کرد این یه زانی روزه که ایت بزنی که الفصل هر روزه و همون مرروک حق خوادگتره هر روزه و این حقیقت سنای دخاره ادبردی حق واك يك عفو وشكاد او باش ترى وان تعفو اقرب في اكملو فيك سي عفوك او الظلم منو فيك او خرابك على البريكري او نزيدك ترى او باش ترى او بتر خير دي والدين بتر عندي دي والدين كارجا قياماتك تشاير ونيا حسناتك يان بنحف بداوي وليعفو وليصفح ألا تحبون ان يفر الله لكم رب العالمين مش بلعفكن ربي مذنب بالازالمة عفوك إذا الظلم لا ظلم لكذي بلا عفوك بلا دخوش عفو عفو ببيت بلا أخفناش نبشته ألا تحبون أن يفر الله لكم مون حسنوك المقابلين ذكرت هيك عفوك طبعا مش شو تبك طبعا إيش تعفوك وجنحتها همود التخوش بالبركي أوزر ما يا هذا مروري بيلته وبرجت يوماته، بل كي هزار بنحد مروري كابشنتين، اما ك الدنيا ده مروري عفو ك، هم بنحد كريان، هم بنحد رب العالمين، بلكي كي مروري قوش بيوته ومروري هملا صافكا، سبب إني دك مروري أي ك رب العالمين، القرآن ده لجيك ان تبدو خيرا او تخفوه او تعفو عن سوء، فإن الله كان عفوا قديرا، مش در رب العالمين. تبدو خيراً أو تخفوه يعني هيك شوية خيره باش هم عاشق رأيب كان علنيب كان يان ذييب كان وبشاتيب كان أو تعفو عن سوء يان همك إيك برا بريجو خلاتيك أبكى وخرابيتك قالوا همك عفو كان جيت تبزان ربع عام فإن الله كان عفوا قديراً هذا على من شيء طلعت خرابك تبعش الوامر فايب خرابيتك الوامر فايب خرابيتك قال يا كان قال إيماندار كان قال ولي كان, كان. شيء بس قال ده شيء كات عفوك عفوك دجاره يمرف دنياي ده نشتر كان نشط طولت خليبه كده رابع مشيت طولت قولها همو كسكي بقت كده طولت دي مدهره همو كسكي بقت كده طولت قيامبر همو كسكي بقت كده طولت واكثايت ظلم وغدره درباريه دين الاسلام تقرب رابع مشيت طولت والحمار بقت كده اربع مين سنه أما هكبر بيعفنك يمر بزاية روجك هاي بجني يوم الفصل بير روجي حموكا سالحاك هو كان ميقاتا يعني أورج كروجة قيامتها يوم الفصل ميقاتا يعني رب العالمين بوقتك ديار كريه داناي حتى أو وقت نايد روجة قيامتنا ميقاتا يعني رب العالمين وقتك بوداناي كداء فروجة فلان وقتي دهيت اللي بتا روجة قيامتها نايت بيش إخستن ونايت قاش إخستنيش. وأختبر يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها. قال جرى كافر مشكد وإن لا يطيعن برسالة الله ويسامدوا مجناء. ومرجع قيامته من لبيد. بلابج رجع قيامته هي وخرده حقت خوات جلنا ما يوبحاشته. بلابيد مبينة. أَفْأَخَفْنَرَ بِالْعَالِمِ بِجِتَاءِ السِّلَمِ مِنْهَا كَذْلُمَةٌ زَالَمَةٌ كُفْرَةٌ نيزي كي اخسنا فيرجوجي ياندي ليكسنا فيرجوجي اف رجاء وقت كي بهات يدنان وقتي خودت ميقاتا يعني وقت كي بهات يدنان عندي كافر شي كفرت ومواظب كمشينا نايته باش يقصه قبل امن يداني ميقاتا يعني وقت كي بهات يديرت وي وقتي خودت يوم ينفخ في الصور يعني ويروجي كروجا قيامتها لي بوف كانا صوراي افا جرا دوي وقت بوف تها مراد بنابا كي ادي بوفكة الصورة إصرافيل. اسرافيلة ينفق في الصورة ادي بوفكة الصورة أو, مل... او ملائكة رب العالمين تشي كريبو, دا دا كريبو نفق الصور خدا وحاضر تيبواد يا حاضر تنفثة تونا أفواجن همودهن تاتونا يعني همودهن كاس نشط هو بدزيد كاس نشط إذا جسناش مويره همودهن أفواجن يعني جماعات جماعات جماعد جماعد جم هر وقت ما قلت يوم الفصل مشترك همودي جل إكشن كافر جل إكشن إمداد جل إكشن منافع جل إكشن هر أي دنيا دكت جلكي دوبيا كي بوج بيا تعتقد دلي دلي دوبيا دتجلوا Then youiktuk and you untrade your palm. If you reachría upon the training process your개�иш... ...if they connect with you... ...some guys reach out to party and mediator oriented, they need to help only retain his own yards. At work, others do not help or angler will allow it. They will help with that talent- ...andkel you should save them, you must have Autism and experience. The situation is down a little without his هاد جلوة كشط أوى وحاسك يرجع قيامته حشرات جلوة بتذكره كم فيها غمبارن من ربيت عاصجونا شهيدا وديت خدينا من ربي بصيرمان تقدر جلوة نادو بيتقابخ وش بعدين درج قيامته حشرة مبيت جلوة بتذكره وفتي حتى السماء واسمان همودش اللي هيت يبقى بيتبعه هف قاعد تبين لكش موجودة إذا السماء انشققت إذا السماء انفطرت أنا أسمان همودش اللي هيت يشيب ناميني شاق شاق ثيقت به، يعني ودش له هتیش، فإذا السماء وكشيتات يعني دش له هن، ده من ونزل الملائكة تنزيلة، جا أف ذرت بواد نخوره ملائكه وسيرت الجبال وتشاج ذي هنا راكرن. سيرت يعني أزيلت من اماكنها عندي هنا راكرن الجبال فكانت سراب أو دير دير مرة شو رأيت فينا بيجي لهم ها؟ آه دير مرة أكملت السحرات بيجي جي أكيد بيجي آه هذا. ليش لا ليش نو بيجي؟ شنو بيجي نكون بيجي؟ كنون. بعد. بغير ما وقت الروج داريب؟ إيه وقت. مزاننا مزان. مزانتنا. يعني أرجع يا مدد يا ولد. وسيرة الجبال فكانت سرابا. يعتوي هنا روكرن دير براديتيكي يبيني فلاتو وراتشيو اما وحده تشي اراتشيو اينابينو شنو ديني هو ديروارو ديني اوفا فوتشيرلتي اوفينو بيني عبيش دير برادامينو بيني تشيا اما عندتشي لولي تشيانا بيني جت راس فيذرها قاعا صفصفا ابارنيه بتهمدك لهيت عداك شيءات هنا نقرأ تناش أفشته شو نعمله أبشء كل واجهة ويرتدي ترى ما طبعا أنا صفات سورة القارعة السرابة عن الجبال فقل ينصفوها ربي نصفا هذا عمشنا همون معناه هنده یعنی چی ها دیچ رهن؟ نامینند اجا دوکی خوریه لهن پشتین گیده رو با عنامین ناهیدید بو پشتین گیده همون که دوکی سرابه لهن یعنی دیر ورامو دبینید پشتین گیده شده بیده نامیند اف خالت همون دیسر چراهن؟ اف سر چی ها داهن رو جا قیامته اف خالت همون دیسر داهن کدد و قناقانه همون تبر بید و دیما ان جهنم كانت مرصاده عمران بيج درستي ما جهنم كريم وجهنم يا اخوتي كريم رصد او جي دونان بمراقبه هذه بيت دونان اللي دو و شورتاش این وره، آو فلانکس وعده تی تیراچی نه هت، الله از بین او وینیا. گل های داد خلاص زیاد جدتا. هماد بچنی رصد، آن آو جداتی ندونن، نیا بونده متابعه ای که متابعانه مروهم کن، متابعانه جماعت هم کن. نیا ودیه داد دنن، جیا و نیا هر کسی چند نفر ایرادا، و کافته بلیارا صادی داد داشته نه هت، الله از جربراهيم بيج جهنمي شي يا تشيه مرصاده يعني هو دي حاز الكلام او جريبي درس كلام ان هي كانت مرصادا وجهنمي شي ابو حازر كيبو كيكسا ابو رب العالمين دون كليش النا فوق الجهنمي ده هذا ابو حازر كلي تشاوامر بوتيتا دان كواكسونه انيا عذاب ده تشلكت للخلاصناوا تشاوامر يواكسونه ها تكرم ابو رب العالمين وسئل الذين كفروا إلى جهنم زمارة منو بدكافر دبنا جهنم جماعة جماعة. رأيت شونا بدك ليشلونه؟ بخلص نابن. يعني جهنم بخو يخو شلي حاضر عذاب يعني عذاب ده أمر رب العالمين. يعني جهنم حاضر جهنم كاينه يا بيت جناد نو جهنم دا كاينه يا جهنم بكون حاضر كلي دوه كسان عذاب دا دي طغينه هاولا مت طغيان يتزيد ارويت كان حاضر وطغيان يعني زيد ارويه ار زيد ارويه كوينكرا هكمرو في عبادات خدتني ناتيا بالطغيه مرو بها ورهبوا اكيد مرو الطغيه مرو سين دي بغيره بالعالمين يا خا مرو الطغيه مرو تدعاء الغيره بالعالمين المرؤوف يكره المرؤوف طاغية، المرؤوف دي السنة بيعملينها شو صلى الله عليه وسلم دي السنة تقولي شو، ولا مراجع ودي الله عليه وسلم المرؤوف من ظلم خالك يكره أص خراب؟ ما، الجهر تشتكي خرابيتك هابي، هل زيد راويتك هابي، هم وشيا، هم طغيانة، هم هر كسك هذا ربعين بجد جهنم بو فناوت يا حوزر ترامي وجهنم يقول حوزر كريب لو أنا مآبا يعني مرجعا ومصيرا يعني ديمويكوا وفقريونا وخانيتوا وجيرمونا واتيا جهنم لابثين فيها عند تدو مين النو جهنم دو أحقابا أحقابا جمعة مفرادة وشيا حقب حقب يعني هل مده طويله من الزمن يعني مدتك زون يك لوقتي مدتك زون وقتي و تشد وقتك بك شو دتشي دي حقبه لي له يعني مدتي دي زود هدي وقتي ها بس شو اكيد دي هدي بدي سنه وك الدنيا ديمه وقت سنه شت تشي ايشلي سنه ثاني سنه ثاني وك ادو زو عندها اف ده واطي اف وقت هجلت شو ده چهت؟ شو جان روستان نياه؟ قل ايك شو ده چهت؟ ده قديده هت او شو ده قديده هت؟ اجا حقب ايش اوه؟ حقب؟ يعني مدك زوري وقت ايه اجا اجيه او شو ده چهت؟ ده ايه كديه هت؟ وقت ايه كو ده ايه كديه يعني چه؟ يعني خلاص بنا وينيه وكه خالدين فيها ابداً يعني حتى اتا ايه چهتن النفق اقريت جهنم ده ولكن كربن وسر ان مربي هو يكون هناك وقتك مربي هو هو من حق بيت هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو لا يذوقون فيها هو ولا هو هو هو بجيد هم قوم نوکن نف اجری جهنمی داره اهلی جهنمی قوم نوکن چه چرا چه هوای صار لنداد بردن یعنی هوایی صاری، یکوچه بی، چونکی همرو به نف گرماتیه داره بید حس کد، کوچه اینجش لاری وی چیه؟ هوایی صار لنداد همرو به آوا صار نبید بس آوا گرم هایی کوچه اینجش لاری وی آوا آوا کسار مخوی، اینجا واکد هر کسی نوشتن خوشیده حس کرد دنیا اوشته بی و نخوشیده لیباد حس کرد بو آب بوده اما نو ف حس کرد گرم نمی نیست ساری بوده و جایی داشت دنیا سرمات دنیا دیوان وسر و هم متاشته داستان حس کن چه لبند حس که نجیا کی یخوش بید هوا کسال نبوده اصلا ماش لایه ذوقونه فیا بردم یعنی چو هوا کسال چجی سیبر نیله سیبر یا چیه؟ السيبيرو شيء عذابه اليوم هاي ايدك بابا عايش هي زين هاي يعني السيبيرو جهنم ايش هي يعني نغيو يذوقون فيها بردا يعني تشجر هوايات صار الوانه دتكو بخوشيه بي منه ولا شرابا او وكش بناكم او صار بي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 آن خراب چیه؟ خرابترین و خارنا؟ یه رجی بودی ایلا حمیم دهوار که می‌جامم تینیب و این یستاغیث لغاتو بیما انکلمه‌لی دهوار که می‌جامم تینیب و احتجوتی دعوی آوید بونه حمیم آو آو آو زی ترکیب نبی و دو تفسیره غساقا دو تفسیره تی تفسیره ای او عذاب بر أهل الجهنم تيد، اهل في أهل الجهنم تيد اسوطن، خوينه عذاب دونه البر تيد، أريد شو لكان، اهل دنوى، وطبعاً ناف الجهنم جداً، من نواد، دنيا من نواشتة، إني أبخرتي دني، عم أشتى ويرشيا، وير الدنيا رب العالمين، ده بالكيف بس عم اهل جهنم <تصفيق> همسایه را. چیستیم کیف خونی؟ همچون چیس کوتیه بیدتره. عذاب ده کوتی بید، عذاب دان، خار نم کوتیه دنی، با خانه کوتیه دنی. بوچون کیفونت دنیو ادات چت گویی؟ گوییم چی نه؟ الله ما هم چی که منیم قبل عالمیم میتونیم که یکیم چی کن؟ هم گناه آب خود بومینی میسی. و حجتانه با خود شو که درست کرد و دل دلی خدا با ریکا خوی خانه گناه. بعد در قیامت دید چیه؟ رب العمين والاكتب الجزاء من جنس العمل والاكتب كتب وشد دست ودانا بيت قط اصلاً دنیا مخيار كيف أخونا امر و خرابيه بجنوارا باشيب كتب, كتب كتب بس راكتب انا بخوية انا بخوية خلاة جار رجا و بيساتي اهل جهنم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 کمروف و نه حالت اکی دبوج جلا جلا کی گرمی که تو آواکات جلا جلا کسات و خوی تو چه خوشی پن آبیه بلکه ز پیام چه بهی ازیادان و وقتی اف آواز دایه حمیم دیدید آواکی دنیج جلا کجیه جلا جلا من کویش پیش لبم ویش ببین عالق دار. اد آیه ت دیده رابطه عالمیه که توی الا من ضریع ولا طعام الا من فسیم ني أبغى آياتنا هاتون ياو تيرادش ديرتي لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغسقا يعني هاد جالد كدة نه هاد جالد شهيد كدة شو الوا آياتنا من ما بين شاء الله من حسكر جا رو های حمیم و غساقه دانه جا رو های ضریعه دانه او استرین اوه دانه اهل جهنم دانه جا رو های و نید اوه شجرت زقوم دانه اوه جهنم دانه هر جا رید اشتاکی مهم اوانه همه پیچه لیتین پیتین عدودان و ایش برچه چونکی بانه سر و یخو خونه چمان دیا رب العالميني، والدنيا خوش یخوش دا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 ظلم تدانية زيدة تدانية قد شو زيدة تدانية او شورت واكرين افا جزائي ويا ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون ابعلمين چجا ظلم الكسراء بس كيه ظلم المروف اتكاد مروف خويا مروف ظلم الخود اتكاد يعني ابعلمين افند دليل اوما وراكرين افنده پیغمبر اوما وراكرين كتاب اوما يد وراكرين رأيقار ما دیار کرين اشتنج امراء بن حول ملو بمن مر خدك بر هندا غاب عن مش جزاءا وموافقا يعني اف جزاء موافقتها موافقي عمل و نزيد نكيمه انهم كانوا لا يرجون حسابا چونكي و الدنيا دا بارينا بوچه رجع قيامته بحساب صابنا بهبشتمرني و ري نبو دوتي امام بنيام امام بنيام رابينو بحسابه يانش تفسيرك باش انهم كانوا لا يخافونه لا يرجون يعني لا يخافون حسابا يعني نترسي الحساب يعني شو حسابو شنو كانت برجق قيامته ما تنذكر بره در ابو العالمين برجق قيامته ديش ليكت قبل نوجهنا من ودينا على داون عمر في جنا حكته شو حسابو شنو كانت برجق قيامته دي هي استهزاء ايش بك تمشي ما تقول خد ناترسي مدونات سي برجق قيامته يعني ترى هذا استهزاء هذا ان كانوا لا يجون حسابا نترسوا برجق قيامته وكذبوا بآياتنا او آياته او دليل او معجزه رب العالمين فريد كريم او كتابه خديفريت كريم او بيغامبرات خديفريت كريم او حديث بيامبرات موتين شدغوتي كذبوا دروتنا دروكيغاشبونيا بور ابرنتوا اذابا يعني تكذيبا شديدا عن الجلك شكر جلك وني اوتش تاخده بيامبره بوجود بود تو هیچپش کو، ودیعبا چوب نیا و درو او، اما چلوهای ترس نیا ویت حق میلی. باندی را بر علمن روز قیامته، دیه بوهی نعذاب دان. افقات چند صورت او مجدی گلک صورت او، اما اغلب آ وقت بسی عذاب روز قیامته کلی. ودیعبا مرفوان چکیه؟ آه ودی نه اینها، اشته خدا که آمده رو بگویی دروی نه داره. یعنی مرفنا ودی مصرمانه آ، عتاد خویت سنی می‌رآب العامین نگه دار تا او شده خودیو تیامبرو و موجودی امران سعی نداره. بله من ن vejoke. نه ن vejashتاد. نه روجیاش گری. نه امرشی چه امرش حجش تاد. لذی بینی باوری باید یکی باشتنیه و خودیویی تیامبریویی سال الله سان خودیو عقلیم فناشیو نبری. و آیه تقرانی و آیان حدیثه تیامبری سال الله سان ناصحیح هفیه. اما فایده بیناده. ن ن vejoke. ن روجیوی. نه امرو لا تدق اسلامه ده اسلام يعني شيء تسليمه تسليم يعني قد تسليم رب العالمين هاشتاك بشتا هذا ينميه انا بدهله انا بده تشب وي بجوي وراسه عقل مروبي قبيته قامين بده في هذا الشيء تقبلوا صدقوا لي ولا كذا ولا كذا فولد من ميساء دليي لا لا بدنا نكتبها لا خطر ما يا جماعتي و نیا باش همهش تکی داره کوچش تکی نکن بیه تو نشید نمی تازی لکنه. برات چیش می‌شنی احصا؟ ازش می‌شنی احصای ناو؟ تجمعات. برات چی افنا غاب بودن؟ حسون. این عربها وقتی حس کردی که غابت کنی، کشول لکیم نبید چرا که حس وی تجمعاته. حسونی نه کاتیا دوسه. اون دای عجیب شده عند حيوانات اللي موجودة، لكن حاسوين جاي كده ده بهجمرين، ونوكا هاي كده إحصائية كده تبله، في هاي حاسيبها، في هاي نكاله لما ونيا خاصة عن ذكرى من الكده بضبط كده الله سيجار الحمد لله تقبله، بس نكه بحاسو يبله، ببرد تشكدله، هن مش ممش حموج تكية ياك ياني نبيسين شل المحفوظ ضابي شل وام لوي كتابي تبع رخي راسه ورخي شابه ملوفي ونيه عمل ملوفي نبيسين هم وياك ياوتي هم وياك ياني نبيسين وهم بدرستي وداخل خيبارن درجات في عمتها هم ملوفي قد اعتراف فين ده وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا عصر إذا ما تشك تباهو ششتك نهلا كنا نبيسين كتشكل ما زنامي يشئك لي عمري أنا مسبيه وكل شيء أحسننا وكتابا. شو شو ربي ربع عايش بس النادي. وناحه كت وجا وجا وكل شيء أحسننا وكتابا. ربع عايش من بوة فجودية. فابزانا ظلم تدانية بمسألة. أو أكبا بونجودية تدان يخوتي تشريك يا رجحهيات يا متي هموكس على بالمان وكافر دي تشريك ها دي اعترافات يعني بشفاها راسه يا حط كسرناك يا نكات وكاساشد ان كاريه لك يا هي ان كاريه دبيت كد اليوم نخطم على افواههم وتكلمون ايديهم وتشهد ارجلهم ده سبي دواليت كان يا اعترافات عن الشهود فذوقوا أحترف نجحنا مدا ننجحنا مين؟ ليش هم طام كني بخون طام كنا بيعذب وهم بوالي بين أبوط طام كنا هندين جو دنيا دا طرانب بين قبرات كرنو بصرمانة كرنو ديني كرن كرنو صحبات بيت كرنو استهزاء بيت كرن فذوقوه ليه طام كني هب عذبك وشيا هعذبك هو معنويه ونفسية تينا رازية كرن تينا يغانا كرن الناجحنا مدا فذو قود يبجت قام كني قام كني وقول سه زاب ونيا هاي إنه كاس سه زاب جهنم يدك إيشو جهنم يدوه كتب الجهنم من زوال سواه وده من زواج برد الجهنم إذا أفنى تود عليه هو بيدوته وبينك كات ده جهنم إذا بجنه بجنه فذو هاي بجت أصل ما دام تود يش يبحثه أصلاً ما دوبه بحشه آن جهنم نبتر روید نزال چه؟ او آخنا را از نیزه ها پید کن او سر وینده بیدو توبینه کن رجا خیامت ده برد ناف ده ده چه بجنش؟ بجنه تام چه لگت بو ده بودی از نشمت جهنم ده فلن نزیده کن هیوی هنده نبن هم بونگو ناف جهنم ده, ده شاید کن آه چه تا که باش زیده کن یعنی عداب هنگو خلاص کن هنگ يوان اف نوعه عذابه هنده ها كيم كيم بيش إلا إلا عذابا ها يبون بموته تزيدا أهل جهنم النوف جهنم ده چوجر حالي وي چن عذاب بروش وقال وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب يعني ادعوا كان بيجناء خزنة جهنم بيجناء مو اويت الجهنم جهنم ملائكته بيجنا رب العالمين چونكي ظانوا واشيت رب العالمين اه جريمه كلي خرابيه كلي الجرئه رب العالمين فيها ولا تكلمون یا لی خوری. و دید تا بن او نه آمدن، جای به نه آمدن. دعا کند، دید ما دعا رب العالمین کند. ها دید مالکی دید بیشنه در جوانی جهنمی. بیشنه و ما دعاب کاربعانی. بسش مکات نبیشنه جهنمی چون کیلوش یه چیزیه به هیبینه ها ندارنیه وقتی و کوشتی ما بینو به حاشته او آبیه ویبون. یا و خلاص بینه. دید بسش ماروژه که يخفف عنا يوما من العذاب. بس روجك كذابين. بيتخ عذاب وما بيتذكرن. طبعا ده شو وجهنا؟ عملايات؟ قالوا أولم تكو تأتيكم رسولكم بالبيانات؟ شو أبو مكتبي عم بيرناتوا تندش براوة؟ قالوا فدعو. مش جهات شو كان؟ هاد دعاء كن وما دعاء الكافرين إلا في ظلال. دعاء الكافرين شو ناقة بالكره؟ هم يتبشون. هلاش دار رامي بجد فذوق فلن نزيل لكم إلا عذابا.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 حمو جابديته اه حمو جابديته زي كذا ربعه على مين مهما بارز بادج جنبه اخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ان الله والسلام على خير خاتم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين